فمن كذف فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيأتيه أجر عظيم.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 بلغنتم أليه قلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ضد السوء وكلتم قوما بورا وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مقالب لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كنام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُني بَأْسٌ شَدِيدٌ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ مُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَيْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُوا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ عَذَب بَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَالَت لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوا الْأَدَبَ أَرْثُمَا لَا يَجْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّة اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَا تَجِدَنِ سُنَّة اللَّهِ تَبَدِّيلًا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 وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صلّق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محرقين رؤوسكم ومقصرين